لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ولا ج ي م ت ح س ن ا ذ ي في ن قتلوا ب ل ا ل ل ه أ م و ا ت ا ب ل أ ح ي ا ء عند ر ب ه م ي ر ز ق و ن ب موسوعه النابلسي للعلوم م ا ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن ن يستبشرون بنعمة و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 فلا تخافوهم و خ ا ف و ن إ ن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إ ن ه م لن يضروا الله شيئا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 ي ح س ب ن الذين ك ف ر و ا أ ن م ا ن م ل ي لهم خير أ ن م ا ن م ل لهم س ي للعلوم ه م ا إ ث ا م ا ن م ل ل ه م ل ي ز ه ل ه موسوعه م ا ك ا ن ا ل ل ه ل ي ذ ر ا للعلوم م م ؤ ن ن ي ع ى ما أنتم ي حتى يميز ا ل خ ب ي ث من ا ل ط ي ب وما كان ا ل ل ليطلعكم على ه ا ل غ ي ه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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آ ت ا ه م الله من فضله هو خير ا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم ا ل ق ي ا م ة